وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَانُكُمْ تَغُبْ بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُ فَآتُونَا أُجُورَهُ نَفَرِيضَةً ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعض الفريضة إن الله كان عليما حكيم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 إِذَا مَا تَنَهَّوْا عَنْهُ نَكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لَّيَذَرَ الْبَشَرُ شَتَاتًا ما اكتسبوا ولنساء نصيب من ما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم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 والتي تخافون نشوذهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا